لن تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفَّلَ الله عنك لماذا أنتَ لو لما أذنت لهم حتى يتبين لكن الذين صدقوا وتعلم الكافرين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم المتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا لو عدته ولكن ولكن كان يالله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالاك ما زادوكم إلا قبالا ولو وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه يبغونكم الفتنه وفيكم سم ماعون لهم والله علي